І не посустай ні перед конвоєм війском. І не падай на коліна ніком осімалаху джалешаного. Яр твоя є смерть твоя нагорода. Будь тверз бедем, тверди на попустий, макар се на тебе брдо рушило. Яр ти си потом ак найболіг алахові гробова і Sinova Islama, pa zato živi i umri kao takav Pounosan, odvažan, jaki hrabar Hrabar poput lava među divlijim zvijerima في صفوف التراب وكر الاق وجبور الوعظ ما ضاب من كنا. كيف ألقى المقام بالسلام؟ بالسلام؟ يصحى في الفراخ يصحى في الفراخ كيف أرضى النفاق؟ كيف أرضى الشط؟ ودماء تراق وعروضا تحد والألمو تساق في طريق الغلط. هلا تلأ تطاق والكذاب صلط قد عزمت الفراق السلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام استعرض النظرة الوجوه القلوب قدر ضبي سقف وفعال يابو وزعم كفط ورئيس الزحف ما عزم تحتويها الجلود الكذاب والسفاف السلام السلام يا صحافي الكرام يا سحاب الكرام سوف أظلم وسط الشتاء وياسير الكنا وعكير الهواء هكذا لم نشف عيشة للهنا في ظلال الملاك كافرين سوا سفري قد فالسلام السلام يا سحاب الكرام يا سحاب الكرام <تصفيق> Sifusir kubat, wa ukuril lab, wa johoril kubat, ma baka min kenab, ayra kabil kubat, wal rassaukam, wal juzul futa, kifah alqal muqam, fasa lamasa lab, yasihazil kubat, yasihazil kubat, istiqasul kubat, sifusir kubat, wa ukuril lab, wa johoril kubat, ma baka min kenab, رصال صنواتا والس petit فدى كيف ارضى المقار سلام يا صحابي الكرام يا صحابي العرب فالدمار والدمار يا قيا على العذاب يا دروب الشنار يا بيوت السراع والفنا و التباق و القضا القصار والسحابات النابل قد رسمت المسار السلام سلام يا صحابي الكرام Ya cipahil kiran, astu pastil muqam di sifu fitruat wa ukurin li a, wa jufurin tuat, ma baka minu kana, bi raka bil ubad wal qasasuka wal jisru fitad, kif altil muqam, fi sana masana. Ya cipahil kiran, Ya cipahil kiran.